آه آه, آه, آه, آه, اه اه قبل الاسباكتية في حتة بس احنا تبناها بعد المايو موضوع اسمه مايو هتوه بس نخلصه بعد كده ناخد الايه يا ناصر قوله شوف كيف كده آه، مايوتونيا. اكتب ان المايوتونيا دي حالة دي حالة كلينكل. المايوتونيا حالة كلينكل. المايوتونيا أولاد هي تابعة للمايوبس. بس هي عبارة عن ظاهرة الظاهرة دي عبارة عن ايه delay muscle relaxation يعني الجنب فوق الجنب العنوان كده عايز تقول ده delay muscle relaxation after contraction بمعنى ايه بص يعني انا مثلا مريض الميوتونيا يا اولاد لو جه افلي ايديك كده مرة واحدة لبلك كده جي قافل ايده كده مرة واحدة قول له افتح ايديك على طول يقعد فترة طويلة عبال ما يفتح ايديك خليني بقى يقعد كتير جدا عبال ما يديك فتفل لو جي مثلا قافل عينه مرة واحدة جامد بس يقفلها يزر عينيه جامد او كده اهو ما يقدرش يفتحها على طول هي دي ظاهرة الميوتونيا. وده مرض وراثي تمام ااا انا ممكن اقولها للمريض ازاي اقول له ايه هتشوفوها بقى في عيان معانا عنده مايوتونيا هيوريكم احنا جت بتاعته هيجي ايه يقفل ايديه ما في ما تفتحش بسهوله يضر عينه عينه ما تفتحش بسهوله فانت تيجي تقول ايه طب يمكن ده ايه بيميز علينا مثلا يعني تقوم ايه؟ في ظاهرة بالدان في الطنج بقى اللي هو التابنج اوز الطنج يروح مطلع لسانه برا ويحط صباعه تحت تقعد على سنانه يحط صباعه كده على سنانه ويطلع لسانه برا وتيجي انت بالهمر بالحتة الصغيرة اللي هي الناحية الصغيرة وتضرب على الطنج بس ضربة خفيفة وقصت لقى الطنجة حصل فيه سبازم منظر غريب جدا. دي. دي سمع ميتونيك برضو فينومنة بالبان يعمل abnormal contraction لا يمكن حد يعرف يعملها اصلا يعني انا اقدر انا اكتشف كده طب هو اصلا ايه العيان هم هو ميوباسيك يعني هو تلاقيه برضو عنده weakness يبعا عايز اقول اني بيه على الشمال كده مريض الميوتونية عبارة عن ميوباسيك مايوباسية عادية جدا يعني عنده ايه ولاد يعني عنده ويكنس بايلاترال سيمتريكا بروكسيمال اكتر من الدستل مش ده المايوباسي كده بيبقى ويكنس وبايلاترال والسيمتريكا والبروكسيمال اكتر ضعفا من الدستل و وبيورلي موتور يعني مايوباسي عادي بس بلاس ايه بلاس ايه با عنده المايوتونيك في اللي هو يعني العضلة تنقبض لا تنبسط بسرعة وهكذا يعني هو حالة مكملة للمايوباسي بس دي يعني ببساطة يعني طيب ايه انواع المايوتونيا باقي في نوعين اللي هو في الجدول عندك مايوتونيا كونجنيتا ومايوتونيا اتروفيكا المايوتونيا كونجنيتا دي بتبقى حاجة من الصغر خالص وراثيه وتتسم بشيء هام سودو هايبرتروفي في العضلات تلاقي عضلاته جامده يعني تلاقي عضلات شكلها قوي كده جامده كبيرة بس ضعيف هو ضعيف ان هو حتى المريض انتو هتشوفوه انتو عارفينه ما تشوفوه دوله هو انت فالعيان ده كان زمان بقى واحدة طلبة كمان كنا نشوفه زي ما هو كان زمان برضو يعني جسمه جامد عن كده طبعا هو بقى كبر شوية لكن هو تلاقيه ما يجي مثلا يعني هو يضحى قوله انت بس يعني ايه لعى العميز كده روح قال العميز كده بصت ايه, ايه عامل كده عضلاته تيجي تزوء قول روح واقع هي دي اللي سودوهايباترو وبعين بيبقى معاهم هارت ليجينز الناس دول بيبقى عندهم هارت ليجينز تبقوا بس عارفين هذه النقاط بس يعني لا داعي ده دا من هذا في بقى حاجة اسمها مايوتونيا اتروفيكا دي بقى شديدة جدا المريض بتاع حتى المريض بقى كان اسمه ايه كان اسمه عمك ميلاد اما الكميلات ده هو ما هو تلاشه يعني فضل ويستينج ويستينج ويستينج لحد ما بقى عباره عن 1 ماسل فايبر وعليها كده هيد ونيك راح الجي شويه هواء ما ما شفناهوش انت انا 10 فين ده ده بيدل على شدة الويستينج خلي بالك وتلاقي عنده حاجات كده بص بقى عضلات الفيس تتأثر يبقى خلي بالكو بقى تأثرت عضلات الفيس يبقى انت اكتب بقى كده على الشمال ويكنس أوبزي ماكسل أوبزي فيس ديفرينشال ديجنوز واحد كده عضلات وشه وإيه تتعريفة طب انت تقول لي بقى إيه بقى عفو بقى إيه نمرة واحد هتروح وانت قايل لي إيه نمرة واحد نمرة واحد هتروح قايل أول حاجة فيشيال نيرف باراليسيس عادي باسبابه بأشكاله وبعدين هتكتب كمان فيشيوس سكابلو هيومرال مايوباثي في نوع من المايوباثي بياخد الفيس والابر لمب حتى اسمه فيشيوس سكابلو هيومرال تايم اوف مايوباثي وادي كمان واحدة مايوتونيا بس تكتب مايوتونيا ايه يا كابتن مايوتونيا اتروفيكا عبرات وشه ايه ضعيفة جدا وتلاقي التمبوراليز ضعيفة جدا التمبوراليز من هنا ضعيفة جدا برضو خلي بالك عادي مش هكذا ما يجو لها بتبقى فيها ويكنس فين فتقوله في الكورونيك ليفردزيز يقوله ايه كمان قول لك ايه كمان اقول له لو في فشي المسل ميوباسي اقول لك برافو ويتش تايم اقول له ميوتونيا مين فيهم اتروفيكا أصلا اه اصلا تنشوش بقى الحاجات الناس دول بيبقى معهم كتركت وبيبقى عندهم تستيكولار كده اتروفيه حاجات تانية يعني كده موجودة مريض الميوتونيا بقى يتسم بيه بشكل عام يكتسل بشكل عام ان هو يقوم من النوم مخشب ويفضل بقى مكتف كده وما يتحرك يلين مع, مع اليوم توصل عضلاته ايه فكت وبيت كويسة وبرضه بيخشب مع البرد يعني في, في الشتاء انت اسأله كده اقوله عن محمد هو بتاع اللي هيجولكم ما هيقول بيقول له الشتاء اوضبرها ايه ده بيقول لك عز البرد اقعد في البيت ما اقدرش اخرج لو الدنيا برد تلاقي كل عضلاته بقت stiff مش قادر حتى يعمل كده كفايه يعني مرض غريب يبقى خلي بالك بقى الديورنال فارييشن ال في المايسينيا ايه الصبح تقوم ايه الصبح المايسينيا كويس وبالليل تعبانه اما المايتونيا العكس يوم الصبح مخشب بالليل ايه يتحسن ولذلك يعني ده الدايرنال فارييشن هنا يمكن عكس المايتينيا هو حتى عمك محمد يقب عشان احفظ لك يقول لك مش عارف ايه مريضة هو بيقول مريضه يعني مريضه المايتينيا تفطر بس ما تقدرش تاني حاجة بطرانك تحضر السطار ولا يدوبك على الساعة 12 تدور واحدة تروح من نايمة فالخطة والمايوتونيا بقى ده يعملك العشرة يجي على بالليل يبقى زال فل قال يعني بقى يعني بي بيهرج بي بي بي يعني كويس في بقى العلاجات يعني علاجات ايه كلام بقى بشعب بتاع ايفانوتين عارسينه ايفانوتين والحاجات دي دي ادوية انتي ابليبتك يقولوا بتحسن المايوتونيك فينومينا مش لازم بقى الريير طيب والكلام انت اعرف بس التروفيكا كونجينيتا شكرا بلا رير تايبس ولا حاجه بس خلاص فاهم انا عارفه عارف. مرض رير يعني طيب هاتوا بقى الاتكسيا يلا المهم راشه ما يدليش ايه ايه ده طول ارنانها كده التاكس يا بقى ارسم الراسمة الصعبة دي طبع شايفين الراسمة فيرمس فكين في زمانة دل السريبل لك فيرمس وطوب سريبلر هيميسفير اكتب بقى جميل ايكش سريبلر هيميسفير تحت الراسمة كل السريربلر هيمسفير بت coordinates same side. تمام؟ آآ آآ وبعدين البلاط سبلاي فير تبرو بازلر سيستم وبين قصين سريربلر أرترز. بين كوزين سيري ديلر أرتبس. تمام؟ الفانكشن بقى أفسر بيلم. يعمل ايه نمبر واحد. كو أرتبنيشن أو فموف. بيعمل ايه كو أرتبنيشن أو فموف. بيعمل كمان ريجيوليشن للمصل تون يعني تكتب كده ايه بينكو سين انهانسمنت يعني هو بيساعد على المصل تون يخلي كده عضلاتك كده فيها تون كده يعني متماسكة شوي دي وظائف السريبيلوم الرئيسية سو الليجين هتعمل ايه هتعمل انكو اردنيشن وهيبوتونيا لجن تؤدي إلى إنكو أوردينيشن وهيبوتونيا طيب تعالوا بينا بقى نشوف الأتاكسي الأتاكسي مكتوب ببص العنوان مكتوب إيه الديفينيشن أتاكسي معناها إنكو اوردنيشن. Of movement in absence of weakness. Kanske betyder det in absence of weakness, doktor. دكتور يعني يقصد انه الاتاكسيا ال menar pure menar jag menar jag menar jag menar jag menar jag menar jag menar jag menar jag menar jag menar jag menar jag للايكسترا براميدال لو دخل ولا السيريبيلم لو دخل يبقى ايه ابسينس وويفز يعني اللي عنده اتاكسيا او السيريبيلم مضروب نيفر تلاقي المشي ضعيفه ابدا نورمال إلا إذا كان بقى السيريبيلم مضروب وحاجات تانية بقى معاه يعني بيتكلم على كده جميل تعال نمسك أول نوع من الأتاكسي اللي هي السيريبيلر أتاكسي هو السيريبيلرم ده جزء من المخ إني هيصيبه حاجة فاسكولار حاجة جينيتال حاجة انفلاماتوري ديميلينياتين تيومرز أي حاجة هو إجاز العصب يعني يعني أنا مخي يعني هيحصل فيه إيه يوم من الأيام ممكن حاجة انفلاماتوري حاجة ديجينياتي حاجة فاسكولار سبيس ايتيفاند ليجين ديميلينياتين هو هو نيورو كل كنا ففئة تاكسا شهيرة هيريدو فاميليال وبروز لكلمة فريدريخ والمارض اكتب عليها اصبحت ذاتي حاليا مش موجودة يعني تشالب من التأثيمة في ناس ما يوجدوش بقى يعني يمكن تقول نيوروش طبعا هم اللي عارفين بقى لكن لو حد مش نيورو يقول لك يا ابن ما في ميرز وفريدرخ يقول لك لا بيه المرز لي خلاص ما عبيتش والله يقول له ما اللي حصل. ده بقى لعشر سنين دي الحكاية دي يع بطاله يكتبه انا قالك لا خلاص البتاع ده ظهر حاجة فقالك هو فريدرخ لك بس اعنا هنقول لتنين يعني مش مش وفي فاسكولار بقى وفي حاجة تماء ارنوب كياري سندروم امرض كده ميدالو بلاستوما في ورم كده مكتوب تحت ولا لا يعني دولوبلاستوما اكتب عليه ورم يصيب الأطفال وهو اجريسيف وحش قوي بعدين دي مايلينيتنج يعني ممكن واحد ممكن في يوم وليله واحد يبقى من النهارده اهو تيجي تقوم الصبح لا الملتوبل سكليروس راح هبش لك السيريبيلم عمله G-Malination تقوم تلاقي نفسك Attaxic صبح هتقول فيش عن حد ايه طب تعالوا نشوف Criteria of Cerebular Lesions في In Coordination وفي الحاجات الhypotonia والhyperflexia والجيت فكل ده هنكتشفه من التست اللي احنا هنقولها ليستري بيلر التكش اول اختبار كلنا حافظينه فينجر تو نوز يعني اجي اقول له ايه هات صباعك على مناخيرك كده فطبعا هنا لازم يبقى فيه ايه يا دكتور خلي بالك بقى بص انا هنا بعمل ايه بص يا فلكسور فلكسورز اشتغل ليه الاكستنسور فطلي ولازم فيه هنا ده اسمه ان فأول حاجة تحصل إيه؟ تلاقي صراع ما مدينة الفلكسور والإكستنسور السيربيلوم مش مش عارف يعمل الكواردينيشن يوقف ناس ويمشي ناس فتلاقي فيه إنتينشن تريمورس خلي بالك وبعدين بص لما يجي روح لمناخيره بص هتلاقي إيه؟ ما بيروحش على طول بص ديسمتريا خلاص ثم فين؟ أصبر عليك لإيه بقى إيه؟ راح إيه؟ راح جعل بك لكن النورمج فهو عامل كده اولا يبقى هي دي يبقى فيه intention tremors و dismetria the finger to في finger تو finger برضه هات صباعك على صباعك كده فتلاقي الراجل يقضي يعمل كده و dismetria حاج ما يوصل ممكن نقوله finger to the finger of examiner هات صباعك على صباعي هاد صباعك كده اولا هو ايه هتشوف الحاجات دي. the finger ديس ديادو كوكاينيز برضو نفس الكلس انا عشان نعمل حركات سريعة متعكسة عايزة برضو كو يعني بص انا ايه خلاك الحركة دي بص دي حركة رهيبة يا دكتور يعني ايه في عضلات بص سويتش عضلات بتشتغلوا على لابة وقفوا مرة واحدة تروا عمي سويتش بعمل بيعمل كده بص يعني سبحان الله ده, ده دي كو اردنيشن فوقت ليه بيعملها بس, بس يعمل كده ليه بيعمل كد لا ما عرفش هو هو ما عدش ويكنس خليك no weakness خلي بالك دي نقطة مهمة جدا في برضه the patting والunpatting يعني إيه ناوي زرار الزرار ويفك زر دي على فكرة early sign في ناس تدي لهم بقى ال ال البتاع دي التكسية <تص> <تص> <تص> ففي بدايات المرض يقعد فترات طويلة كده يجي يزرر كده مش عارف فيبتدي بقى يقول له مراته ايه تعالي يلا لبسيني القميس يلا ويقضب بساطة كده يقولك لقى سواء الحج بقى له فترة كده انا اللي بقى بلبسه القميس وانا اللي بلبسه له عشان هذا الزرار بيضايقه شوية وعادي لا ده ده ده ده اين قرد لازم نشوف ونعمل ايه مقرقاية ونشوف القصة برضو في برضو من الحاجات خلي خ الهايبو ال ريفلكس ال مهم او هايبو تونيا وطبعا عندي كلمه هايبر ريفلكس او هايپوتونيا اوعى تنسى نو ويكنس الموضوع بقى ايه هنشوف هقول لك هكعب رجلك على ركبتك كل ده هنشوفه على الحالات اه هكعب رجلك الشمال على ركبتك اليمين عايز نوع من الايه من نشان وعايزه أ... فكل دي حاجات بتوريني هل في التاكسيا ولا مفيش زائد النستجمس بقى النستجمس يا دول انتو خدتوا الاستجمس في الرمض بيبقى شكله ايه بتلاقيه لا بتاع الرمض اللي هو بتاع العينين اللي هو البروكيلر النستجمس بيبقى ايه هوريزونتل وبندولار يعني تلاقي يعنيك الاثنين بيعملوا كده وبندولار يعني بين دولار زي ما راح شمال راح يمين يعني رايح جاي عادي فهم كده هو وبعدين بيبقى يعني من غير ما تقول للمريض بص على صباعي او من غير ما يعمل على حاجة معينة فنقول اني بيه عشان بس نفكرها كانتلاقى كان ده في الشيء بقى كله بس ايه يبقى عندنا النظري هو عشان لما انا فهمت كل حاجة في النظري بتلاقي كل حاجة بقى خاص يعني أنا فاقول ايه انواعه النوع الاول اوكيولار طب ايه الاوكيولار ده مواصفاته كونتينوس هوريزونتال بندولار يبقى هوريزونتال وبندولار يعني ايه دكتور زي, زي انتوا تشوفوا كده لو واحد يعني blind حد لو واحد blind خالص بيبعنيه عاملة ازاي يعني رايحة جاي عمال من كده مش كده جاي عمال كده جيبت بقى باينة قوي او لو واحد بقى كمان ايه شايف بس الماكيولة عنده تعبانة فمش قادر يعمل fixation كويس فتلاقي عماله لوحدها شغالة من غير منتة تتدخل طوله ده ocular نستجمل الان اتنين بقى سيريبيلر ومستجمس يبقى, يبقى ايه مواصفاته هوريزونتال و ها وشيركي شيركي يعني بين قوسين له رابد فيز و سلو يعني ايه دكتور بص حبيبي ما تبص انت على القتلر مستجمس بص هتلاقي لعينتين بص بعمله ازاي الاخر لكن, لكن السريبلر مستجمس تيجي بص عليه مفيش حاجة في يعني اذا هم مش سبونتيوس ريجا سيناي يبان اون فيكسيشن بص على صباعي او ما يبص على اصابعه كده اهو يبتدي العينين تتحرك هوريزونتال بس حركة العين بتعمل كده اهو تروح جاي عاملة ازاي راپيد فيز سلو فيز راپيد فيز في اسلان هي بتعمل كده راپيد سلو بالمنظر ده اسمه جيركي وتلاقي الرابيد فيس وورد البوينت اوف فكسيشن يعني ده ببعض كده وتلاقي عينك بتعمل كده رابيد سلو رابيد يعني تحس ان عينك بتنطط ناحية صباعك هورها لك الحاجه دي جاي عيني كده فاكتب السيريبلر ريستيجمس قلنا ايه نمبر 1 هوريزون وجيركي له رابيد فيس وسلو فيس وبيبقى ايه يا دكتور اون فيكس لازم تعمله فيكسيشن ورابيد فيز ايه بقى ها رابيد فيز وورد البوينت اوف فيكسيشن مين ازك تحب تسال في الكلام ده قوي قول لي يا دي انت انواع ال دل... المستن وفي كذا انواع تراس اقول اوكلار في سيريبيل اللي انت تشوفه هو السيريبيل الاوكلار يعني تبقى ندرس شويه طب البيستيبلر نستجمس بقه البيستيبلر اللي هو الانر اير قوله شبه من السيريبيلر بس الرابيد فايل اووي فرون باينت اوف تكسيشن اللي هو بالظبط زي السيريبيلر نستجمس. بس الرابيد فايل طوارد البياينت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 Away from the point of fixation. Jag menar, såg du det? Hå? Det midline. är Det السبيتش اسمه ايه التكتكتوا مش كده التكتكتوا سبيتش بيبقى كلامه اه انترابتد لو عايز توصف التكتكتوا يعني ايه انترابتد واكسبلوسف يعني زي السكرام اللي بيتكلم اي واحد فينا يقدر لو سمع حد يقول لك كده ايه ده ده فكران ده ولا ايه لان كلامه انترابتد واكسبلوسف زي التكرار الجيت بقى حسب الجيت لو انا يوني لاترال اتاكسيه بص يا دكتور يعني السيريبيلم ده عندي اللي تعبان كده لو انا عندي وان سيريبيلم هو اللي تعبان فكيني عندي هيمي اتاكسيا عن ناحيه وتيني طول ما انا ماشي بحذف ناحيه الديزيد ساين كنت ماشي عمال اعمل بص تقولوا ما انا ماشي عملها ارمي كده دي اسمها Staggering <تصفيق> Gate بس ايه المريض بيرمي ناحية ايه disease سايد. لكن لو انا باي بس ليني ماشي ازاي بقى ماشي عملها تطوح شمال ويمين ليه بيسموها Drunken لو اللي اجي انجات في البيرمس بتعمل نوع من ايه دكتور؟ وتلاقي المشي عادية بس تلاقي ان هو فيه ترانكل اتاكسيا في ساعات تلاقي مثلا واحد ليه ماشي عمال تلاقي الترانك عمال يترنح كده تقول ايه ده دي دي فيرمس هول مودر طيب في نوع اهم نوع من الاتاكسيا اللي انت ممكن تشوف في المستشفى كمان وفي الامتحان هل هيريدي فاميليال والهيريدي فاميليال هي تابعة للسيستميك ديزيز خلي بالك وهي بايليترال دايما يعني في كده بصوا يا اولاد السيستميك ديزيز فيها طابع يعني حتى تحت في المربع اللي تحت خالص أعتقد في كده تجميعة مش كده ولا انا غلطان مكتوب إيه سيستميك ديزيز ولا لا اه فدايما نقول لك ايه السيستميك ديزيز دايما بايليترال وسيميتريكال ديزيز ودائما بتبقى حاجات جراديوال مطلولي بروغريسيف دائما. فمين سيستيميك ديزيزة قدامنا هو هريد وفاميلة التاكسي وهو نوعين نمسك النوع الاولاني اللي هو اسمه الفريدريخ التاكسي وده النوع المطلوب اعرف للكمبوننس بتاعته بص بقى الكمبوننس عنا زي خلي بالي الفريدريخ مهمة تلاقي المريض عنده بايلاترال سريبيللر ليجين بايلاترال براميدل تراكت ليجين بوستيرو الكولامن تراكت ليجين بريفرانيروبس عنده بوست أربع حاجات اللي قال أربع طب إزاي أنا هطلع الكلام ده فأنت اكتبع على الشمال من هذا الكلام How can you diagnose If attacks the Friedrich attacks, how can you diagnose Friedrich attacks? How can you diagnose the Friedrich attacks? فريدريش كده كده يا هي في الواقع اربع كومبوننتس يبقى نمبر 1 باي لاترال سيربيلار ليجن هجيبها ازاي اه انت تكتب بقى وجنبها الحاجه بتاعتها اجيب انا ازاي الباي لاترال سيربيلار ليجن فانت تروح انت قايل ايه مثلا يعني تقول إيه Intention tremors on both sides. مثلا på نكتب دي كمان den عارفين يا av اللي och ايه ser det, det är en rebell, en دي لما تيجي en leder, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, en tigg, يبقى انا اقول ايه بص كده حتى انا هجيب العين قدامكم يلا يا عم عايزين نطلع باي لاترال سيريبلر يا اولاد اهو ادي انتنشن تريمرز ودي انتنشن بريمرز خلاص ببساطه ودي ريباوند ودي ريباوند خلصنا عشان تبقى سهلة طب انا ليه بقول كده هقول لك ليه اتنين الكومبوننت التاني باي لاترال اقين اقول لك ايه جنبها باي لاتيرال اكستنسور بلان طب ليه ما بتقولش حاجات تانية يا عمي اقول لك ليه خلي بالك طب انت قول لي رأيك يعني هو هو الترينيدال ليجن بتعمل هايبر ريفلكشن هايبرتونيا طب السيريبلوم بي بي بي بيعمل بي بي العكس طب مين بقى هيعمل ومين ما يعملش هتلاقي الدنيا ايه بقت بايزة عشان كده يقولك ايه اذا تداخل بعض السيستم في بعض في النيورولوجي فعليك انك توقلسط بعض الحاجات لإثبات وجود السيستم ده والبايزة قال لأ يعني انت بتقوله قال هو الجدع ده انت بتقول بيلاترا البرامي ده. بس عنده التون واطي يا دكتور وعنده هايبرفليكسي اي يا بابا بس عنده بيلاترا الاكستنسور بلانكا وده بين قصين شور صين هنشوفه بالعيان هنوض نحكي ونشوف طب المنظر جميل قدامنا 3 وصل لس بقى كمان اهو 3 طب قولي لي بالله عليك البريفرانيروبس بيعمل ايه ما بيعمل برده هايپوتونيا او هايپروفليكس يعني شايف في تداخل طب انا هجيب ازاي انا البريفرانيروبس جلابانتوك هايپوسييزيا بالابره الابره مش عارف تجيبها انا بكده الابام توك هايتيزيه بالإبرة السيستم الرابع مين يا كابتن بوستيرور كولان بوستيرور كولان اقول بقى اجيبه ازاي انت بص يا دكتور خريبة سليب يا كده اهوت هتقول لي ايه دي بس ما تكتبش دي سنسور نص صح كلامك بس هقول لك انا طب الـ preferent انا اروه في استعمل ديب سنس ولا انا تعنالش بتاع طب انا ازاي اتأكد ان ده بستير الكولمتراك مضروبة يبقى لازم تكتب by vibration sense by vibration فانا بص حتى هاجه اقول لكم ايه هاجه لكم بص يا اولاد على العيام بقى العيام بيبقى هو بس تبقى يعني فاهم بقى الكلام بص هجلوك ايه دلوقتي الراجل ده عنده بلابا نتصق هايفوسيزيا ولو جيت عملتله الـ vibration sense والـ deep هلاقي رايح طب اعرف ازاي في بوستيرو الكولم نتراكت مضروب ولا لا فهمسك شوك الرنانة هقوله حاسب ازا لنا هنا هيقول لي اه هقوله حاسسها على الميديا المالي ويفس هيقول لي لا حاسسها على رجبتك لا حاسيتها هنا اه يبقى الديب سنسيشن عنده رايح بسبب البريفرا بس لكن لو قال لي لا ده انا مش حاسس فيبريشن هنا ولا على رجبيتي ولا على الأنتيلو إليك وبعدين تروح تطالع على الفرتبري طب حاسس حاسس حاسس حاسس مش حاسس خالص وجيه حاسس فوق بس يبقى واضح ان البوستيلو الكولامن عنده مضروب جوه السباين الكورب باكتب المعلومة دي كده اكتب يا بطر البستيريو الكلام نجيبه ازاي هتلاقي loss of vibration sense على الماليوس و النين و الانتيريو سوكيريو إليكس باين يعني لو عايز تقولها بالبلدي دي loss of vibration distal and proximal خلي بقى يا جديد تمام هروحانا اقل بقى معلومة غريبة قوي دلوقتي معلومة عجيبة يا دكتور لكن فريدريك التاكسي ده مرض سيستيميك ولا مرض يعني حاجة فوكل ممم سيستيميك ما انتو عفين حسات قولك المرض ده فوكل ولا سيستيميك ولا ديستمنيتي مش دايما نفس السؤال ده لما تروح الراوند النيورو ولا لا ها صح طب يا بيه مش كان مدرس الاول يعني الامراض انا عندي رأي لما ندرسها الاول ابتدى فهمناها بقى يعني اما اجي اقول ايه الكبسولار هيمي بليجيا دي دي فوكل يعني حته معينه اتضربت في ودا اللي مقصود بكلمه فوكل كانت كانت دي كورتيكال ليجن ده فوكل ده مدرين الانضرب لفوكل I can localize the legion in one anatomical site ما تكتبش حال صوص ده احنا سنتكلم مش, مش دلوقتي بعد الامتحانات ده ما اعتبرها ما امتحان قرب يبقى احنا غالبا لينا واصلة بعد الامتحان لين الغرب العلم فانت ازايها بالزبط فدي النقطة دي لك فوكل والسيستيبك والدي سيمنيتي طبعا انا عارف الامراض اصلا لما صنفها يا بطل مش كان فاهم ده ايه وده ايه وبعدين فبعد ما نخلص روح انا لك ايه رأيك بقى في النيورو تعال نقسم الامراض اللي جلسناها لفوكال وسيستميك وديت يعني خالص ما دخلت خلاص هت هتفهم على طول طب يلا في هنقول ايه بقى ان بي زي ما قلنا تحت دي وده ايه الاف اتاكس هي فريدريكس اتاكس از سيستميك ديزيز خلاص كده خلاص كده خلاص كده هو affecting the spinal cord خلي بالك طب ايه الدلالة انه هو ضرب the spinal cord ما هو ضرب the two pyramidal وضرب the posterior column فين the spinal cord بس بص يا جميل affecting the spinal cord from below upward وهذه هي صفة رئيسية في السيستميك ديزيز يعني سبحان الله الامراض السيستميك في النيورو واللي من ضمنها الفريدريخ اتاكسيا بتضرب السباينال كورد فروم بي لو اب وور في السباينال كورد من تحت لفوق حاجة غريبة جدا وبالتالي سو ات كان ليتو ايرلي بارابليجيا ليت كوادر ليشيا؟ يعني عشان كذا ما يقولك الفريدريك التاكس تيمنت بارابليشيا أيوا إيرلياباشا كوادر ليت ياباشا ليه يا أبني أصير تقدر بيبديز فاينال كورد من أستري إلى أعلى مش عارف ليه مظامهم كده آدي قصة مهمة جدا الموجودين ده نفس الكلام بقى هنطبقه على مين على الأتاكسيا القديمة الفريدريخ اللي هي النهاردة مالهاش وجود سوري الميرز هي الميرز دي ايه بايلاترال براميدال بايلاترال سريبيل باريش بس فعشان كده في بقى في نوع من التداخل فاعني هو لا داعي بقى للمقارنات والكلام ده خلاص يعني انا عايز انا ابقى فاكر ان الفريدريخ بس انا هجيب لك الفريدريخ وهجيب لك واحد اللي كنا بنقول عليه ميلز برضه هوريهم لك الاثنين يعني وخلاص وانت هنا هو حتى يقول لك ايه قول هيريديوفاميليا اتاكسيا ولا ده حتى تقول الاسامي بس قول دي هيريديوفاميليا مرض وراثي وعنده كامل هستري وجا من الصغر اسلولي بروجريسيف وبايلاترال وسيميتريكال يبقى ده كذا والكومبوننت اللي عنده ده فيه براميدال وده فيه سيريبللم والتاني فيه براميدال وسيريبللم وبوستيرولومبو وخلاص ولا داعي للمقارنات ال الا العبيطه دي وراح جاي الراجل تحت رصص لك مين سيستميك ديزيز اللي هما مين بقى كده احنا خدنا 2 سيستميك ديزيز ميرز فريدريخ ومين ثاني بلاجرة مصاب اكيد كومبان ديجنريشن وفي مرض اسمه موتور نيون ديزيز الامراض دي كلها باي لاترال وسيمتريك كلها دكتور تضرب السبينال كور من أسفل إلى أعلى. مكتوبة بتضرب السبينال كور من أسفل إلى أعلى. صح. يبقى كل السيستيميك ديزز يا كابتن لو جت في إم سي كيو الأمراض دي تعمل بارابليجيا تعمل إيرلي بارابليجيا ليد كوادربليش ليه؟ بيضرابوا من أسفل الى أعلى نظامهم كده مش واصبات ازاي في بقى تاكسيا اسمها السنسوري قى تاكسيا السنسوري دي يا اخويا دلوقتي انت لو تفتكر الـ في النيورو اناتومي لو تفتكر في النيورو اناتومي هتلاقي كان في كده اللي هو البوستيرول كولن تراك اهو مش البوستيرول كولن تراك يا اولاد عباره عن ايه بص سينسرو مش كده سينسرو فأنت وانت تروح طالع على طول في البوستيرو الكولم وتفضل طالعة بقى ايه لا البريني ستين مش كده ولا ممكن تيرس مراس مجيدة وتقدر يعني شو سنس الروت بوستير كولم طب فوق في البرين ستيم البوستير كولم اسمها ايه فاكرين اه يعني هنا دي اسمها اوسكيريون كولم وهنا اسمها يبقى الميديال الميديا طب وققوا في الاخر مين بقى اللي بيقابلهم في الاخر فجي البصوي صالة مص بسير الكل فانعليش برضو يعني ما انتم معاكو نيرو اناتو مي ما انا يعني في بعض ناس معاهم اينو ما عارف عايف الحبيب رافو عليك رافو راف كده فهات بس نبص على البصير وكل من يلا يا اخوية طفل كامل تلاتين تلاتين صح 30 ايه سنسروروت داخل ودخل فين في البوستيرو الكولم وطلع بقى ميديا لمينيسكاس وخلاص وصالما في الاخر صحا لا يبقى اي اي حاجة في هذا البصوي يعني سنسروروت اتضرب بوستيرو الكولم انضرب ميديا لمينيسكاس انضرب صنعه ما كل ده يؤدي لإيه دي sensory لوس وتحدث sensory affects كلام بسيط يعني طيب هاب بقى يا الله sensory affects الكوزيز الكوزيز <تصفيق> السنسور روت تضرب ايه المرض يا بقى المشهور مشهور بيضرب السنسروت ويضرب البوستيرول كولان عارفين مين تيبس درزالي تيبس عارفين تيبس درزالي زي ده عارفينه طبعا اكيد طبعا ما اكيد اهو في شيء مش كده طب طب انت برده هاساك سؤال كده عشان اتعلم حاجه الناس الكبار على مهله كل ما تلاقي كلمة غريبه لازم انت بس امتى بقى في البوست احنا واحنا طلبة كنا بديعمل كده بس نقول دلوقتي ما مقوش فاضين طبعا يا الله لكم فعونكم والميديا حواليكم مش حلو دي حقيقة طبعا لان احنا ماتمش في ما فيش. يعني كده تلاقي انها في جبل ومفيش حاجة معنا فقلنا امرا واح نذاكر ونتنايل انما انتم عندكم بقى في حاجات المهم ربنا عينكم فاتعلموا بقى الحكاية دي امتى بعد ما تتخرج يا دكتور لازم يكون عندك قموس medical medical dictionary english inglezi و انجليزي عربي ماشي عشان تعرف اصل الكلمات جايه من ده متعب فتلاقي مثلا tables و يعني ايه tables يعني الحاجة بقت رقيا يعني بقى فيه ضمور ضمور في الشيء باظ يعني دور اللي هو دور ذا اسبيكت اوف ذا فاينل كور ما دي فاينل كورد سيجمنت يقسمه نصين اللي فوق ده دورسال سنسري واللي تحت ده سنترال مش فاتي الكلام ده بيقول لك تيبس دورساليز يعني ضمور الدورسال بارت اب اوف فاينل كورد طب الدورسال بارت اللي فوق ده فيه مين داخل فيه سنسري روت والبستيرال كولان عشان كده تيبس دورساليز متخصص جدا ان هو يعمل يد سنسوري <تصفيق> بلس ماشي يا عم الحاج ربنا يبارك لك طب سي. ايه كمان طبعا اي ليجن في السبيرال كورد ممكن تضرب البوستيريور كولم كومبريشن ترانسفيرس مايليد براحتك طب فوق بقى اي ليجن في البرين ستيم السلامه هناخد حاجه اسمها سلامك سندروم كله دول يعملوا سنسوري طب قولي السنسور قتاك سبقا تتسم بيه ايه الـ Early Sign يقولك الـ Early Sign او يعني Early Symptome كمان اللي هي رومبورجزم اه رومبورجزم او الكمة رومبورجزم ممكن تكتب ال R-H او R بس مش مشكلة يعني ممكن تقولها كده رومبورجزم رومبورجزم يعني الواحد ايه وقع لما غمض عندي وطبعا يعني الكلام بسيط رومبورجزم و ايه كمان بص بقى الاختبارات عامل ازاي اولاد المريض طبعا بقى يبقى حاسن هو ماشي على قطن والارض الطريقة والكلام اللي بتعرفين ده هو ولو لابس شب شب ما يحسش بيه و يسيب رجله و كلام في بقى اختبار اللي هو ايه فنجر تونوز بص هيعمله ازاي بقى الراجل بص هتقول له اعمل فنجر تونوز خلي بالك عشان تبقى عارف الهتة جيدة فاكلي نفتح عينين فانا نفتح عين اهو فشاف صباعي وشاف شايف منافسي انا عندي deep sensor loss اه انا عندي deep sensor loss بس انا دلوقتي نفتح عيني فهقدر اجيب صباعي على منافسي اهو غمض عينيك يا جميع اللي عارف فين صباعه واللي عارف فين منافسيه يوقض يعمل كده بقى صلا يبقى ايه الفكرة يبقى انا بقى هبصها دول في خليك معي فينجر تونوز عندك هقولهولك كده قدامك بس ما تكتبش دي حاجات بنت استنتاجيه عايز اعمله في النورمال بيرسون وعايز اوريهولك في السيريبيلار ريجيون عامل ازاي وفي السنسوري اتاكسي عامل ازاي وفي اللي عنده سنسوري اتاكسيا مع السيريبيلار ريجيون بيتعمل ازاي طب مين اللي احنا لسه واخدينك وكان عنده سنسوري اتاكسيا وسيريبيلار اتاكسيا أتاكسي؟ فريدريش فريدريش اللي دي يا بابا هات كده فريدريش لو ما هوش عشان انتوا بس ميمانيين ما ينده على روحه يا اخويا كتبني على شناب سيادتك ان عنده بوسير كولم يعني الفريدريخ عنده ايه حتى يقولك موتور اتاكسيا وسنسور كلمه موتور اتاكس اللي هي سيريبيلار اتاكس عشان بس انا عنده التو اتاكس موجودين عندي انا هعمل فينجر تونوز اهو يلا بص النورمال يعمل ازاي هتقول له ايه صباع عقبه الاخير هيبقى عامل كده اهو اهو طب وانت مغمض اهو يبقى نورمال طب السيربيلم سواك على اخيره انتنشن تريموز وان فتح اصبر عليه وصل يعملها وانت مغمض السيربيلم يغمض يفتح هي هي برضه هيعمل كده ويفضل يعمل كده لحد ما ايه الجديد طب سينس اتاكسيس فتح عينيه مفيش انتنشن ولا حاجة غمض يقعد يعمل بقى يلاوش طبعا بقى عندي الاثنين بص هيحصل ايه بقى بص طبعا اخيرا بص التينشن فريمورس يبقى بيعمل كده انا بص ايه جسمطريا عشان فاتح فشايق ويفضل لحد ما ايه يجيب كده ادي تريبلو بص ده فينسر اتاك ما الت ده ما هيغمرني هيقعد في مش هيوصل خالص ده ده ايه الاتنين ثبتهم يلا نشوف على الايام ديستيبولر اتاكسيا ولو انها مش اتاكسيا قوي هي تبقى زي ما تقول فرطايجو قولك انا مش متزن عشان كده كلمة اتاكسيا دي في باي بايتاين هتتغير وفي بعض الكتب بدأت تغير اللفظ المهم فالمهم يعني الانر ايريا ولد في امراض بقى افتكروها عارفين اللي هو مرض لابرينت سايتس بقى في الانر يير فاكرين مرض مينيير بس اكتب على المينير مكتوب مينير ولا اكتب على المينير مشهور بانه هو ايه ريكارانت ريكارانت يعني تلاقي الواحد كده يحصله ايه عارف ايه ريكارانت زرطايبو وبعدين تلاقي المينير يتسم بحاجة اهمة جدا كمان المينير والابرينت سايتس هما الاتنين الاوديومتري بيبقى فيه مشكلة يعني روح هتقوله ايه روح هعمل اختبار السمع اوديومتري وروح بتاعي اقنفه اوزم مشان نشوف البتاع ده جاي من ودنك ولا جاي من اين اللي انت تشتكي منه ده ده اللي هو في طبعا انواع بقى من الورتايجو ندرسها لان في موضوع اسمه وكده لوحده ان شاء الله برضه هو الورتايجو هيبقى عامل ازاي برضه النستجمس زي ما قلنا قولنا هوريزونتل rapid fees بتبقى away from the point of fixation يعني زي ما انتم شايفين ايه كلام بسيط طالما احنا قلنا بقى في سيستم طب ما تيجي اما تجيب كمان اثنين سيستم الجزيز احنا مثبتينهم في الطرف är هات كده بعد بعد الايه لا هات بعد الترنج وكمان ايوه في صفحة كده دريبة 19 في مربع فوق في مربع فوق مين بقى في اللي عاديين كده عنده اطفال الله ده انتو لسه موجودين يا. والامتحان امتى؟ تلاته اللي جاي والاربع اللي جاي طب اخباركم ايه؟ جاهزين؟ <تصفيق> جاهزين ولا لا؟ انتوا ما يا عبطه يهجموا يهجموا على الاطفال بالليل يختطفوا الاطفال من المبنى ويتخطفوا لفترة لحد ما الامتحان ما يعدي وبعد نروح بقى الصبح ده ما فيش اطفال بيختطفوا في هايرو ها جايبين يعني ممكن كده كل واحد فيكو ازاي تتخش المستشفى انا عاك هندباك وحط الوضو قافل عليه صور. بس يعني اكرمه في بيتك يعني برضه اكرمه واكله وشربه الحد ما نعد المتحاني يعني هو ده الحل اللي للموضوع المتحاني طيب اه. نيجي بقى يلا في مرض اسمه بلاجرا البلاجرا وفقه Sub-Acute Combined Degeneration فانا عايزك بقى دكتور Sub-Acute Combined Degeneration ارسم جنبه الايه ارسم جنبه الرسمة بتاعة Sub-Acute Combined Degeneration ادي سفايمال كور ادي سفايمال كور و بستيرو كولن بستيرو كولنه و ادي بغمدل اهي دي اول ما بقى عشان دي بس اللي احنا عارفينها طبعا بيت في شوروت قدام موتور واستوب على الاستراكشرز اللي اللي انضربت التوب مضروبين واي بي مضروبين مستيرو كولن انضرب تريفان فالراجل ايه? اترادع يعني رادع جنبه طب وليه طب ما هو? طب سؤال شبه مين ده? ده عنده بايلاترال براميدان بايلاترال بوستيريو كولام بريفرانروباسي حط عليه سريبيلوم يبقى فريدرس يبقى فريدرس انقح ايه رائك بقى? بس المرض ايه سيستمج هينهش لسباينا كور من اسفل الى اعلى يبقى ايه اللي هيعمل ايه فارابليجيا ليه بكوادريبليجيا صح الا لا, لا. طبعا تأكس وقال بقى استنى بس المال استنى يا ربا دي دي اعمل ايه في الانكل جيرك لوسط انكل والنيه <تصفيق> طب انا معايا براميدل بقى هنا يبقى يحصل لغزة كده اسمه ايه لص تأنكل مش برزيرف دنيه هقول لص تأنكل اكساجيريت دنيه بقى من البراميدل كان ده مكتوب تقريبا تحت تحت في المربع اللي تحت خالص اعتقد يعني, يعني اعتقد ان هو موجود في المربع اللي بقى حتى يجو لك ايه قللي يعني إيه لست أنكل بريزيرف دنيه قوله يعني بريفرانيروباسي طيب لست أنكل إكساجيريت دنيه بقى بريفرانيروباسي ومعه براميدل فالبريفرانيو راح ضرب الأنكل ومش قادر على النية فالني حصله إيه بقى إكساجيريت بي البراميدل ليجا يبقى اكتب يا بابا عليش بقى. أنا, انا بتعبك ولو انا مكسوف الله من تعرف بصراحة ده جد يعني فنكتب انه السوء الفكري عارف ليه ايه ما خنع دالي زمن تقولي يا ابن داشال الم... الست دفع اللي فاتوا دولي عيني عارف يعني انا ايه تصعبوا علم يعني عارف زي ايه ان هو واحد عمالي ماسكك عمالي ايه عارف نفخ من يعني ايه بتاخد large dose in short time هي دي المشكلة المشلار دي ميجادوز دوز باوز باوز باوز باو الله العظيم سبحان الله كده الكلام ده يبقى أعمال اسمع اسمع اسمع اسمعه عشان كده الواحد يفضل يشتغل كل شوية فتكر فجيلي احباط وبعد نرجع عالكام من اقول هوا هنعمل ايه؟ ما عملاش حد عمر كده الله يبني اكتب يا بابا Lost änkel, preserved vi dny, ju sevo, Lost vi preserved ju sevo, priser vi طيب Ta Lost M, lossta x-sägrade dny, ju be i be, ju مع ايه براميدل طب اقول لي ايه الامراض بقى اللي فيها بريفراني رابس مع براميدل اكتب ايه جي بقى لسه العملية طازة ايه تروح كاتبله مين صب اكيوت كومباين دي جنريشن صب اكيوت كومباين ايه دي جنريشن وايه والإفة التاكس يا فريدريخ وايه كمان والبلاجرى بلاجرى جاية ايه جاية ايه السابع يشيكم بقى من الجنريشن بقى يكتب عليها مسألة لسه جاء طازة وفري بروبلم بس ايه بقى الحلاوة بقى ما هو عايز يلون هيبقى عنده ايه اشينا ده انيميا ومعدته تعبانة بقى وبرنيشس انيميا وعنده ديس بيبسم هو دي بتعمل نوع من الانترنسك فاكتور عمالي الاستومات الـ مضروب وبعدين يبقى عنده أنيميا وفالور ويعمل لك هوجة بعيني روح مديك بقى وتنجنينج ونومبنس وويكنس مش عارف ايه ببص لها المسألة شكلها مرعب لما تيجي ببص لها ايه ده, ده صابقه في الكمان دي شدهش يعني حاجة سهلة بيت ويلف دي يعني حاجة كومان تمام ما تنسوش بقى الحاجات دي يا أولئك طب قول لي برده هنا ازاي هتميز يعمل حاجة الحاج ازاي هتميز البريفرانيوروباثي مع البوستيرول كولم الشوكر الرنان بريفرانيوروباثي هجيبه بالابره الجلابند بالابره البوستيرول كولم لازم يبقى معاه الشوكر الرنان لازم ليه ما اجي انا واحد عنده ديب سنسور نص معاه بريفرانيوروباثي انا اقول خلاص مال بريفن ايروبسي هو اللي عامل دي بسنسور يقول لك لا يا معاه بوستير والكلام كمان طب عارف منين لازم الشوكة تقولي تقول لي ان الفايبريشن هنا لوست وهنا لوست وهنا لوست وحيث ان المرض سيستميك فيضرب السباينال كورد فروم بي لو اب و يبقى لازم هيبقى في ليفل للحكايه دي يقول لك لحد هنا لحد هنا ده ما يكون يعني هي دي بس نفس الكلام ينطبق تحت بقى خلاص على البلاجرا بس البلاجرا هنشيل البوستيريو كولن يعني انت مش لازم ترسمها بقى يعني هي البلاجرا هشيل هشيل دي مفيش بوستيريو كولن مش مده هو مضروب البراميدل والايه والبريفرال ميرفلوس دي سيستيميك ديزيز اذا ايه رأيك لما يجي يقولك ايه ده سؤال ريتن سيستيميك ديزيزيزي ده سؤال بيجي بقى في القاسية ريتن الشهيرة تسكس دي سيستيميك ديزيزيزي بفارابليجية عشان كده احنا اخذنا بفارابليجية اللي ده لأسناها اسمها فوكل سباينال كورد ليجن هذه فوكل ليجن لكن دي سيستيميك ديزيزيز وكلاهما عمل ايه فارابليجية بس ده لي شكل ده لي شكل ثين صار ده واحد عنده سمسر ليبن يعني موضوع مختلف تماما طيب في بقى حاجة غريبة جدا جدا السيستميك ديزيز اللي احنا جلسناه دي كلها النهاردة اللهم امين فريدريخ ميريز سابقين كوبادي جينريشان بلاجرا وفضل واحد اسمه موتور نيرون ديزيز الخمسة دول بيعملوا بايلاترال براميدل لكن سبحان الله نو سفينكتريج ديبتر بلسيز انت, انت ما تندهش ما تقوليش ليه مش مش مهم ما لك ايه خلاص اكتب كده هات الملاحظه وده فيه مكتوب عندي ان ستيميك ديزيز في هبايلاترال بريميدال تراك ليجن ولكن السفنكترز ار اسفيرد هذا امر الله هتقولي ليه انا هقول تفسير احد التفسيرات اصل مش عايزين نغوص في الكلام كتير عشان احنا عندنا مبدا ان النيورولوجي يعني مش عايزين لابتوا عجني في كتير انما هم يقولوا ايه طب مين عنده تفسير حد سمع تفسير مفيش فين بتوع الاظهر طب الاظهر بيردون يروا اندي مش موجولين هو بص يا دولت بص هو بيقولوا ايه بص في واحد قال لك ايه بس تفسير واضح بس هو ده لما تقول لك ايه هو اه ما فيش مفيش علاقة بين السفينكتر والبراميد ليه بقى ليه بقى السفينكتر يابدي اوتونومي كان هنفترض يعني او بلاش بلاش هليه في ناحية مفيش علاقة واضحة بين البراميدل تراكت والسفينكتر هو على ما يبدو ان التصوير الخاص بالسفينكتر ناشي جنب البراميدال بالظبط فأي ليجن بتضرب البراميدل لازم تاخد معالي السفينتر فإذا كانت ليجن بايلاترال براميدل اللي بقى تضرب السفينتر هتضرب السفينتر ما سنتى إيه يعني إيه؟السفينتر عندنا البص فيها تصوين بس بص. والتصوير ماشى جنب البراميدل بس يقولك عشان السفينتر تتعرض لازم تبقى ليجن بايلاترال يبقى بالتالي عشان كده أقولك هي الكونكلوشن بايلاترال براميدال تراك ليجن يبقى اكيد هيحصل بايلاترال ليجن في الباسوي بتاع السفينكتر طب ما هو السيستيميك بيزيز اهي ليه بقى ما اتعصرتش السفينكتر جاوا بانت بقى لان السيستيميك بيزيز سيليكتر ده مرض ربنا خلقه كده توسيليكت البراميدل فهنا هياخد البراميدل فايبر ويسيب اللي مش براميدل فساب السفينكتر طب وبعدين بص في الاخر ما استفادنا ايه؟ ما استفدناش ايش حاجة عشان كانت شغلتها الـ Neurology What? Where? لا تشغل بالك بـ لا تشغل بالك يا أختي بـ Why? وخلي الـ Neuro What? Where? وخلصنا اه لان اللي قبلك فكروا في الحاجات دي وطلعوا عفكار جميلة جدا بس لم تفيد عشان بس ما تصدعليش نفوخ عن معروف خاص يا ورسم هذه الرسمة لا خلاص مش هترسم طيب اخر حاجة كده السيستيم الجديد احنا خلصناها اهو في بقى حتة عايزكوا تاخدوها معايا كمان بدل السايكات خلي السايكات في بس بقى حاجة عايز اقولها الاول دلوقتي احنا عايزين نعمل حركة لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. لا مفيش حاجة عام احنا ماشينا عادة احنا اتكلمت يا ابن هون هعمل ايه يعني ايه يعني هدوس عليك ولا ايه لا انا بس عايز اقول حاجة احنا دلوقتي هو زي ما تقول انا بس كنت عايز ايه ان انا الاسبوع ده هو امتحان البطنة ايه اللي يقوله عليه ده عشرين ولا تاتة عشرين عشرين ايه اللي جاي يعني امتحان الاطفال امتى الاسبوع الجاي 17 طيب والبطنه اه يعني هو البطنه اللي عنده بطنه اللي هيمتحن بطنه اللي هو عنده بطنه جنرال وسبيشال هيمتحنوا جنرال على الكل على الناس كلها اللي عندهم اطفال هيمتحنوا بعد امتحان الاطفال اه فهمته انا كده طيب فاحنا قدام نعمل ايه هو بتوع الاطفال طبعا عاملين نوع من الايه يعني تلاقي دروب اه طبعا فاحنا طبعا فانا عايز استغل الفرصة فحاجة برضو يعني, باج أروح يعني باجي مثلا هي الاقي فيه عدد شوية معقول صراحة دي من النص حاجة اروش عافية الاقي الروب فطب نعمل حركة الاسبوع ده بس وينكن الاسبوع اللي جاي كمان لاني فيه دروب سبب الاطفال وعشان انا عايز ادي الاسبوع ده بس حصة اكترا والاسبوع الجاي في ايه استني ايه اختي مش اللي بتوقع الاطفال مش اللي عنده اطفال انت عندك اطفال ايه قد عما كبريني هيا خليه جيت سيدي يا معاي سيدي مازينجر موك انت بعدين بقى فانا الاخوت والبطنة اللي هما اخواننا الصيعة اللي عندهم بطنة لان البطنة دي الصيعة الاطفال فيها التزام هو بص اسم الاطفال ايه من احد عيوبه الالتزام الشديد <تصفيق> واسم البطنة ايه رايقوا فيه نفيش <متحدث> التزام يعني صح عشان كده الاثنين مش متفقين عايت لقى اسم البطنة فيه بلطجة شوية <تصفيق> اه طيب السنة الجاية برضه تلاقي الجراحة برضه ما فيهاش قوي النساء انضباط يعني انضباط هي اقسام اقسام يعني بان انا زياد تلاقي الاسمه منضبط الجراحة تلاقي عن النساء انضباط كده يعني ان بيماشي حالوه اتفاكر على الله يا ابن روح ما يهمكش انا زي عادي يعني احنا ما نحبش ده الجد يعني فكنت عايز زاد الاسبوع ده مرة والاسبوع الجاي مرة اديكوا شوية مش كل طبعا جزء من الاندوكرين النظري اللي هو المواضيع اللي بتيجي عمل كلينيكال اشرح لك نظري بسرعة يعني مثلا اديك الادسون والكوشينج والحاجات دي عشان لو حد فيك وجات له وحالة من دول هو بتلاقي الراجل بيعمل ايه بيقضي ينقشك في النظري وانت فيك عيب ده لازم تبقى عارف الموضوع مشروح يعني بس فانا عايز اعمل كده ان شاء الله فاعملها ازاي بقى الحصة هو احنا درس ايه درس الحصه اللي هي ايه الجماعة اللي عندهم اطفال دول. هيبقوا معانا الاسبوع ده ولا مش معانا. يعني انتم اخركم معايا امتى? يوم السبت الجاي. اللي اللي جاي ده اللي هو عشان تحضروا الخصة اللي هي اي سي جي وبتاع. وبعد كده هتختفوا. مش كده? مانا ما باس دخل على كده. مم. طب خلاص يبقى مفيش دعلي يبقى منعملش الكلام ده الاسبوع ده. يبقى الاسبوع اللي جاي. يعني انتو الاسبوع اللي جاي بتوع الاطفال كله هيبقى قعد في البيت صح والمطمم معايا مش كده هما اولي سبيشيالات هروح انا بقى واخدك انا متجيكو ايه اه دوز كده وبقى بتوع الاطفال لما يرجعهم الاطفال ان شاء الله جيهم الدوز بتاعتهم يعني فيش ده بعد الاسبوع بقى عشان ما يحصلش الوزباس خلاص انا افهمتك انا طيب لا يا باشي اه في مرض يا عمس كده خمس ده سرينجوماليليا ما هو الصفحة القابلة؟ ما احنا دارسين وخلاص قريب؟ بس في حسة هرسمها لك طيب يبقى انتوا بقى ايه؟ طيب خلاص الامر يضبوه يعني احنا عارف هنعمل ايه بقى بالضبط؟ هخلي الحصة الاولى الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله هخلي الحصة الاولى بدل ما في، ما في التلاتة سنتر تبقى في سنترين بس انا عظي يعني الاسبوع الجاي هعمل سنة هرتب هخلي الحصة الاولى مثلا ما تبقاش ثلاث حصص بقى حصتين حصتين والحصة التانية حصتين يبقى انا كده بوفر هيتوفر حصتين فامين قصدي هروح رازعك فيهم لتنين كده هو خصتين اندوكراين بس كده اقولك انت كده فل عليك وبعد كده عشان يخرب اه لان خباكنا الموضوع خباك الاسبوعين اللي, اللي اللي تقدموا دول في الامتحان دول في انت بعيد. اه. لك ما تخافش برضو هنتجلل عليك. ستة ام حاجة اشتغل، وفي ناس بقى اصحالي ام معروف. اه. خلاص. ففي رسمة بسمة معايا وروح. برسم رسمة دي كده يا دكتور. جيت واحد. هو مرسوم عندك بس مش واضح وده فاينل فور سيجمنت فاينل فور سيجمنت خلاص فبص حبيبي ادي التنسور رود دخل اهو دخل كده حلو دكتور وراح انا بتكلم على انتينس روروب بقى اللي هو بتاع ال البوستيريو خلي بالك البوستيريو كولم السنس بيخش وبيروح عامل ايه؟ يروح طالع على طول صح كده ولا لا؟ لا انا همسك اللي هو بتاع الاسباين والساميك تراك هو بيروح داخل كده اهو يديك كاسيت كده يروح طالع اللي فوق مش كده؟ وادي كمان واحدة اهو هيخش ويدي كسيت وروح طالع لفوق. مش كده هون لأ. بيطلع بقى في التراك. مش كده. وده يخش كده. معلش. ويديك كسيت وروح طالع لفوق. وده يخش كده هون. ويدي كسيت وروح طالع لفوق. تمام كده? حلو او. خلي بالك. كل دول سمسوري رولز في الدرماتون بتاعهم. اهي. يعني هنتخيل تخيل ان دول اللي هو الديرماتوم يعني بص كل التنسر روت داخل ومدخل في سنكيشن لديرماتوم معين وطلع درماتوم معين وطلع كده اهو فاهمين كده طيب وبعدين تعايز تعمل ايه يعني بصوا في ادي الليجن اهي الليجن عباره عن ايه تي دي سترينج بتيجي هنا كده سنترال كنال مش مهم السبب سنترال كنال تريشار بري هاي سنترال كنال دي فيها سي اسي اف فتلاقي الكنال عمالة توسع توسع وتضغط بقى على الستركشن. فأول ما تضرب تضرب مين ديكا سيتنج فايبر دي صح يا لأ طب ديكا سيتنج فايبر دي يا دكتور لما دي تنضرب الودر ماتوم ده انضرب يا دكتور اهو سينس ده هو انضرب يقوم دي يبقى فيه هنا ايه هاي بوسيزيوم هذا ديرماتوم وده انضرب هاي بوسيزيوم هذا ديرماتوم طب اللي فوق ده في مشاكل طب اللي تحت بص بتحت اللي تحت الليجند دخل الروت وعمل ديكسشن وهيطلع في السجمنت المضروب بس بعيد عن الليجند طلع في التراك بعيد كده لا نفس الكلام ده هيحصل الناحياء دي فبص لقي دي باظت ودي باظت يبقى راجل شكله عامل ازاي في جسمه لقي بصت حتة دي كده هو منطقة ترانك كده هو فيها هايبوسيزيا فوقيها سليم تحكاها سليم دي بيسموها جاكيت هايبوسيزيا كأنه لابس جاكتها كده هوت ودي هايبوسيزيا فوقيها سليم دي تبقى ايه؟ ارلي وخلي بالك بقى طب الفايبر اللي هي انضربت دي يا ولد. لما عملت جاكيت هايبوسيز تكتب عليها ايه جاكيت هايبوسيزيا اوف السوشيت تنسوروس ليه لان اللي مضروب هنا مين الاسباين الشوامي بالظبط كده اللي هنا دي كاسيتنج فايبر اوف سباينو سيرامي لكن السنسور رود برضه ناقل هنا معاه الديب سنسيشن وطلع فطبعا بتوع البوستير والكولن اللي بيخشوا بيطلعوا ما بيعملوش ديكارسيشن سيشن فراجل يقول لك ايه التك كاتوليت في سرنج ما هي ايه التك ايه انه ايرلي شاكي تايبوسييز بس المريض فاقد ايه بين وتمبريتشر ويس بيرز بعد كده بقى لما السنترال كانال توسع خالص خلاص هيتدمر كله وتبقى كومبريشن بارابليجيا والجراديوال وسلو لي بروجريسيف بس هي انتراميدالري هيبقى ايه ايرني سفينجتريك ديستربنس والرودتين ده ممكن ما يجيش الا ليت فهمتوا الفكره دي يبقى انا هكتب سؤال بقى هنا سؤال وجواب ونروح قول لي كوزز اوف ديسوشييتد سنسري لوس احنا خدنا سبب وفي سبب مفوتينه وسبب خدناه النهاردة وفي سبب لسه جاي يبقى اربع اسباب هنكتبهم واللي خدناه خدناه واللي ما خدناهوش نبقى ناخده ان شاء الله خلاص يا اولاد بس ست صور زمايلكم اللي عندهم اطفال دول يعني في عيال قاعده من دلوقتي طب ليه كتب؟ ليه يعمل ايه انت بتخسر ده بيخسر كده طيب هنكتبه يا عيالي هتقولوا غير دي اكتب بقى واحد anterior spinal artery occlusion صح اثنين الearly syringomyelia في بداياتها تالتة في بتاع كده احنا سبناه اسمه brown sickle syndrome انا خلنا لسه ده وبقى اللي هي ازاي تعمل اه اه تحصل في the spinal cord والسبب الرابع المرض الرابع حاجة اسمها اللاترال ميدالري سندروم اللي هو الصندروم بتاع الميضالة قبلونجاتة اللي انا لسه ما قلتوش يبقى انا عندي اربع امراض عملوا ايه ديس وشيد سينسور لوس. انتيو سباولاتر اوكلوجن الالي سرينجو ميليا والايه اللاترال ميدالري سندروم والبراون سيكورد سندروم. ان شاء الله نكمل المره الجايه يبقى احنا المره اللي جايه ان شاء الله يا اولاد ميعادنا عادي الاربعاء ميعادنا بس فيها ناخد اي سي جي ونيرو اناتومي برده ان شاء الله نعم